ibni ibli yitid munhu lmadta دنت يا اخو قد بالي من شوفه جروحها عبد اللالي بعد شباب بشال امه تعالي كل والد عليها ولدها غالي قال حن هاللي العال هذا على الاكبر وقال نادى انتلاك الماسمى دمع دمعي تعزيني الموت ولا خلاني هذا ابن أخوي وقلبه ما يمزاني لشي اللي وده بعمره ما وداني مذبوح وتذبحني على أحزاني ضبو شبوح ويدموح حرقوها للعمر انتظار bal wai misrihu ya ay shabih ما كانت لك بار انت تدري اكبر من دموع وثبه تو صبري من تعلم طول لا تحير في فكري والله على بالي ورده دمها يجري خل نرمي و نداوي يمكن يرد من الاجر بتعوق كم مره هذا بقى قلبي قلبي لمصاب فقطرني حي اتلحق يا بتجوند وخدها على خد دم ترى يا لا بسك تدوج روحها ضلت تشخايا قالو عجل حرك هم تجينا صاحب اوه ولا يا صبر مد وجد بعيد وين ال جرحت جرح حلو ولا بل وبل و جرح باب لا قطع حش له دنيا الى راح لعب دموعه يسرج خاله وحسيني قل له شنا وتفر العاله جاوبه لازم ورملة واسي ليلي حق الشباب على الشباب وفي ليلي لك براح لكن صح هذه الشهادة بدمتي مجلان ما ترضان او في عمي و عمتي خلني خلني في دمي لا تردني هاليوم يا عم yo'q sen yo'bni yo'bni ba'da qaldin